Alhoud, wil je mijn kennis tonen en broodje? Bismillah, je غافر الذنب وقابل التوب شديد العقابه الطول لا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في ايات الله ان الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد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 انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Inna lady na kaffarruiuna da unna la ma potullohi akbarumi ma potikum afotakum izdoda auna inna lima ni fatak furo. Polo robbana wa achia itana snatai ni fa ta rofna bido nu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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا من ينيب فَادَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِ الْرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقَ يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهام اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن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 Felemaal geraad van het Hof van Orde, van het Hof van Orde, van het Hof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 وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذين آمنا يا قوم إنني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 وَمَن يُضْلِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوثُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فدعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعوني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار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 17. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 18. ويوم تقوم الساعة فِرْعَوْنَ آل فرعون أشد العذاب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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ العباد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 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنْصُرُ رسلنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بِآيَاتِ الله يجحدون الله الذي جعل لكم الْأَرْضَ قرارا والسماء بناء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين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 ولتبلغوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تعقلون هُوَ الَّذِي يُحْيِي ويميت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ منهم وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمَنَ